ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولاه ف أ ن ه يضله ويهديه إ ل ى عذاب ا ل س ع ي ر يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أ ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت, اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيد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 ومن في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من, الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن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 ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام و والمسجد الحرام الذي م الْحَرَامِ س ج د ا ل جعل له للناس سواء العاكف فيه و ا ل ب ا د ومن ََ يرد ُِ فيه ِ بالحاد َْ ب ِ غ ُ ل ْ م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 وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذل في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ي أ ت و ك رجالا على كل ض ا م ر ي أ ت ي ن من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم, اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا ب م ا ؤ ه ا ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 الذين أ خ ر ج و ا من ديار بغير حق إ ل ا أ ن ي ك و ن و ا ربنا الله ولولا دفء الله الناس بعضهم ببعض له ا د م ت صوامع وبيع وصلوات, وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وكاي من قريه أمليت لها, وهي ظالمة امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير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 اولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين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 ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الامر وادع و الى ربك انك لعلى هدى مستقيم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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل افانبئكم بشر من ذلكم